لا تبدون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعون مما موسیقی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَقَذَ اللَّهُ من còn la viù lu ki ta badda son La uh, la tombela في mwaali poum mwaa fose poum wala tansman na min قبلكم ومن الذين أشركوا أذن تصبر وتتقن فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله Let's go لا تخسبن الذين يفرعون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تخسبن la naهُ في mafaza si miذا bi wonهُ bu điwali la والله ولا كل شيء قدير والله I بأَنكَ فَتَحْتَ I. ربان ربنا <تصفيق> فوفر إنا يوم القيامة إنك لا Amba <laughs> What's that, لا تخزن يوم القيامة ولا تخزن. kar na sa lang nam si sa mi ta si nga lang naga sa though I لرأتهم قاشعاً متقدماً من قشية الله، وتلك الأمثال نضرب بعد لا تلعلم يتفكرون. والله والله الذي الخزوث السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الذي لا له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الخثير بسم الله الرحمن الرحيم